ألفلام صاد كتاب أُوزِل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتوذر به المؤمنين اتبعوا ما أُوزِل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أهم قائلون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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت نوازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت نوازينه فأولئك الذين خسروا آنفسهم بما كانوا بآياتنا يبلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة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 ولا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شاكرين قَالَ خُذْ مِنْهَا مَدْحُ مَنْ مَدْحُهُ لَمَّا تَبِعَكَ مِنَ الْمُلَأِ أَمْ لَن نَّجَنَّمَنَّ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بوري عنهما من وقال ما نعاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلهما بالله فلما داق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا أخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما عانتلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع للحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ورباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرجا بويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريعما سوآتهما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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق تشركوا بالله تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء آجلهم لا يستأخون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقص عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم وراهم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبوا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 كلما دخلت أمة نعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم, لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أن لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نذل المجرمين لهم من جهنم دون مي فوقهم غواش وكذلك نذل الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها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 ونود أن تلقوا الجنة وردتمها بما كونتم تعملون. وَلَهَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَأَلَّ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ الْعَلَّا تُوَالَ عَلَى الظَّالِمِينَ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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا وَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَهَرَّتْهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا نَسْأَلُنَّكَ مَا نَسْوُنَّ قَالَ أَيُومِهِمْ هَذَا وَمَا كانوا وقد جئناهم بكتابه فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا قَدْ قبل قد بِالْحَقِّ رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو مرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وش ليلة النهار يطرقه حديثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمر ألا له الخلق والأمو تبارك الله رب العالمين أدو ربكم تضرع وخفيا إنه لا يحب المعتدين وَرَاءَ تَفْسُدُهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَطْلَقَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كل كُلِّ كذلك كذلك نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تذكرون والبلد والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبوث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات قوم يشكون لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ماركم من إلهين غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال المرء من قومه إن لناك في ظلال مبين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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناشح أمين أعجبتم آداءكم لكم من ربكم على وجل منكم ينذركم واذكروا إذ جعلكم قنفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وذكره يجعلكم خلفاء من بعد Adam وبوءكم في الأرض تتخذون من س تتخذون من سهولها قصورا وتنعدون الجبال بيوتا فذكره ألا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قوم إِنَّ الَّذينَ اسْتُضَعفُوا لِمَن آمَنَ مِنْ أَتَعْلَمُنَ الْنَّصَارِحَ مُوسَرُ الْرَّبِّ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي به بِهِ كَافِرُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتَّبِعْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ فَأَخَذَتْكُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحْتُمْ فِي دَارِكُمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتْكُم رِّسَالَةُ رَبِّي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 فَجاءَ نَبَأُهُ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَتَتْهُمْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاحْفَظُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقُولُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعْدُونَ وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِعُونَهَا عَدْوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَأَغَاثَكُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وما أوسلنا في قوية من نبي إلا أخذنا أهلاب البأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأ أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أمنعنا القراءة من ودقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القراء أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءَ وَأَصَبْنَا هُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك القرآن قص عليك من أنبائها، ولقد جاءت رسلهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قرب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من العهد، وإن وجدناها أكثرهم لفاسقين، ثم بعدنا من بعده النوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها،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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن لذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل بالمدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لن قطعن أيديكم وعرجلكم من خلافها ثم لنصلبنكم أجمعين أغلو إنا إلى ربنا منقلبون وما تعقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويتركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من, من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا عودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ولقص من التمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الآن إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسعرنا بها فما نحن لك بنؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عيد عندك لَإِنَّكَ شَفَتَ عَنَّ الرِّزْقَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُفْسِ لَنَمَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّزْقَ إلَى أَجْلِهِمْ بَلِغُوهُ إذَا هُمْ يَكُثُرُونَ فَأَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَهُرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وأورثنا القوم الذين كانوا يستوعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وذمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعنشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا منس جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبوغ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يأبغيكم إلىه وهو فضل لكم على العالمين. ويثأر جنكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نسائكم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى ثلاثين وأبمنا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتلع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليه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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فخذها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ تكبرون في الأرض بغير الْحَقِّ وَإِنْ كل كُلَّ لا يؤمن بها بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرشد لا لَا يَدْخُلُوهُ وإن وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآفرت حققت أعمالهم هل يجوزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريم عجلا جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا إتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقق في أيديهم وروا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه وضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الأرواح وأخذ برأسي خيه يجره إلي قال ابن أم إن القوم استمعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب فيني وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم وضبهم من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تظل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهأهم عن المنكر وينهأهم عن المنكر ويجل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت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 وَإِذ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذه الْقَرْيَةَ وَتَؤْكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وقولوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَوِفِّنَّ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا يَظْلِمُونَ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعوا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة هم لما تعلون قوما إلا وملئكم أو عذبهم عذابا شديدا قالوا معدرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو به أن جئن الذين هون عن الس وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب مأیس بما كانوا يفسوقون فلما عتو عمّنوه عنه قلنا لهم كونوا ترادة خاسئين وإتَّخذَ رَبُّكَ لَابْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاخ الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 وريم دريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم؟ قالوا بلا شيء أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أو تقولوا لو أننا أزل علينا تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا دريّا من بعضهم أفسدنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فهن سلق منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتها فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين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 أولئك كالأنعام بل, بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودعو الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقناهم